إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فهي إِلَى الْأَلْقَانِ فهم مقمحون وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 واضرب لهم مثلا أَصْحَابَ القرية إن جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون قالوا ما أَنْتُمْ إلا بشر مثلنا وما أَنزَلَ الرحمن من شيء إن أَنْتُمْ إلا تكذبون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون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 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إِلَّا رَحْمَةً منا وَمَتَاعًا إلى حين وَإِذَا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيَةٍ من آيَاتِ ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فباستطاعوا مضيا ولا يرجعون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 ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون